يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قال الحديث رواه البخاري ومسلم كنا بدان في درس الماضي الكلام على هذا الحديث وعرفنا ان هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعرفنا ان هذا الحديث انما يتناول قضايا تتعلق بالاعتقاد قضايا تتعلق بامور غيبيه ليس للمسلم الا ان يؤمن بها ويسلم ولما كانت من مسائل الغيب قرر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم واصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق أما كونه الصادق فلأنه ما جرب عليه كذب صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة صفة لازمته عليه الصلاة والسلام من بداية حياته صلى الله عليه وسلم الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى بل انه كان متصما بها زمن الجاهلية التي كان الناس قد يجري منهم كذب وقول مخالف للواقع خصوصا اذا كانت في ذلك مصلحه لكنه صلى الله عليه وسلم كان معلوما مشهورا موصوفا بالصدق حتى ان اهل الجاهليه سموه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين وأما كونه مصدوق أي يصدقه المؤمنون لأن الله تعالى أخبر عنه لا ينطق بغير الوحي واخبر انه لا يكذب فقال جل من قائل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حياته ولم يقع هذا الوعيد فهو دليل على أنه صادق مصدوق فيما يقول ولما كان هذا الحديث يتناول أمورا غيبية عندما قالها صلى الله عليه وسلم قد تكون هذه الأمور خضع كثير منها اليوم للتجريد وأصبحت من الحقائق العلمية ومن المكتشفات الطبية لكن كونه عليه الصلاة والسلام أخبر بها قبل أن تتوفر هذه الأجهزة وهذه المعدات التي تؤكد صدق ما قال صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت من المعجزات والمعجزة هي الآية الدالة على خوارق. العادات، فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي، الذي ما عرف القراءة والكتابة، وما عرف أسرار الطب، وما عرف أسرار الكيمياء، يخبر عن قضايا علمية. كيميائيه دون ان يكون عنده الاجهزه الكاشفه والمعدات المظهره والمبينه لا شك ان هذا من الاعجاز وان كان اليوم يعتبر من الامور العادية لكنها أصبحت عادية باستخدام الوسائل من المعامل والأجهزة والآلات أما بدونها فلا يستطيع الأطباء أن يتكلموا في هذا الموضوع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوم النطفة النطفة هي الماء الذي يلقي به الزوج في رحم امراته هذا الماء كما يقول الاطباء يحتوي على ملايين من الحوين المنوية هذه الحوينات تتسابق كي تنفذ الى جدار الرحم او الى البويضة العالقة بجدار الرحم فتختلط بالبويضة وهي التي تكون الامشاج التي جاء ذكرها في قوله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه ثم ان هذا الخليط يتحول الى نوع من الدم هذا الدم يتحول الى مضغث من لحم ثم ان هذا اللحم يتحول الى عظام ثم يكسى العظام بلحم جديد كلها مراحل تجري في خفاء لا يطلع عليها الناس ببصرهم العادي وإنما يحتاج إلى مكبرات وإلى ميكروسكوبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بذلك ويأتي اليوم الطب الحديث ويكتشف شيئاً وربما يغيب عنه شيء قد يرى أنه لا أهمية له في نفسه لكنه ذو أهمية في مجال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار صدقه لذلك هذه المسألة خاض فيها أهل العلم منذ أن سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث فيها العلماء وتحدث فيها الأطباء وتحدث فيها الكيميائيون وعلى كل فإنما يجري على ألسمة هؤلاء منهم من ينطلق من المفاهيم الظاهره والنظريات غير المتبعه ومنهم من يتكلم في ذلك عن تجريب لكن هذه التجارب قد تكون وافية وقد تكون قاصرة ولذلك القول الفصل في هذا الباب انما هو لأهل التجربة حيث لم يعد الامر غيبا ولم يعد الامر يعني خفيا وانما تكلم العلماء في ذلك والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم حاول الامام ابن رجب رحمه الله ان يتعرض لشرح هذه الاطوار التي يمر بها الجنين في الخلقة بان يجمع بين كلام الاطباء وبين كلام الفقهاء والجواب ان هذه المحاولة محاولة جيدة لكن من كان ذا تجربة فربما كان قوله او لا ممن كذلك في اطار العلم النظري قال قوله ان احدكم والمراد به اي احد وليس مجرد المخاطبين يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة قال فقد روى او فقد تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روى الاعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان النطفة اذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فمكثت اربعين يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علاقة فذلك جمعها في قوله يجمع في بطن أمه قال خرجه ابن أبي حاتم وغيره وهذا التفسير منسوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان هذا القول يحتمل الاجتهاد يحتمل الاجتهاد قال ورؤية تفسير الجمعي مرفوعا بمعنى اخر يعني من سؤبا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج الطبراني اي في كتابه المجمع مجمع او في كتابه الكبير مجمع الطبراني الكبير وكذا ابن مندى في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اذا اراد خلق عبد فجاء الرجل امرأ المرأة طار في كل عرق وعضو منها فان كان يوم السابع او فاذا كان يوم السابع جمعه الله ثم احضره كل عرق له دون ادم يعني احضره الله كل عرق يعني كل نسب من بعد آدم لأن آدم مخلوق من التراب وأولاده من بعده هم الذين خلقوا من نطفه فتعرض نطفته على كل النطف ثم يأخذ له شبه منها يعني من بعضها هذا الكلام رفعه اهل العلم الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن علق عليه المحقق بقوله ورواه ايضا الخطابي في معالم السنن والبيهقي في الاسماء والصفات وذكره ابن الاذير في كتاب النهاية في غريب الحديث وقال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح وقاله بذلك جمعها قال هذا كلام الخطابي او تفسير بعض رواة حديث الباب وظنه الاعمش فظن ابن الاذير انه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيذمة ذكر الجمع حتى يفسر مما يدل على أن هذا الكلام غير مسلم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثم احضره كل عرق له دون آدم قال في اي صورة ما شاء ركبك يعني من الصور السابقة قال وقال ابن مندى اسناده متصل مشهور على رسم ابي عيسى والنساء وغيرهما هنا قد يريد السؤال ما معنى قوله على رسم ابي عيسى والنساء وغيرهما المراد بقوله على رسم يعني على صفة الاحاديث التي يرويها ابو عيسى وابو عيسى هو محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي صاحب كتاب الجامع ايف يقول هذا الحديث جاءت على شرطي النسائي وعلى شرط الإمام الترمذي هو الذي المو... اللذي... يكنى بابي عيسى قال وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وهؤلاء من ائمه التفسير فإن لابن جرير فإن ابن جرير رحمه الله كتاب الجامع أو كتابه الجامع في تأويل القرآن وكذا ابن أبي حاتم له كتاب في التفسير وغالب هذه الكتب تفسر بالمأثور قال واتبراني أي في كتابه المعجم من روايتي مطهر ابن الهيثم أو مطهر ابن الهيثم عن موسى ابن علي بن الرباح عن به يعني عن جدي يعني عن موسى بن علي عن علي بن رباح قال لجده أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك قال يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية يعني إما ذكر واما انثى قال فمن يشبه قال من عسى ان يشبه اما ان يشبه اب امه او يشبه اباه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن كذا ان النطفة اذا استقرت في الرحم احضرها الله كل نسب بينها وبين ادم بينها وبين ادم اما قرات هذه الايه في اي صوره ما شاء ركبك هذا هو الاسناد المرفوع لكن فسر معنا في اي صوره ما شاء ركبك اي سلكك قال وهذا اسناد ضعيف اي لا يصلح الاحتجاج قال ومطهر ابن الهيثم ومطهر ابن الهيثم ضعيف جدا وقال البخاري معلقا على ذلك هذا حديث لم يصح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر باسناد اسناده عموس بن علي عن أبيه عن اباه يعني ان أبا موسى بن علي اي علي ابن الهيثم او علي ابن من علي قال هو هم موسى ابن علي ابن من مر بنا علي ابن موسى ابن رباح فعن جده موسى او علي ابن رباح او عن جده رباح يقول الإمام البخاري في هذا الرجل قال وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق يعني أنه لا صحبة له فيكون الحديث منقطعا أو يكون الحديث مرسلا قال ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسود قال له لعله نزعه عرق هذه قصة مشهورة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو كأنه كره هذا الغلام فقال صلى الله عليه وسلم له ومن أين أي جاءه هذا السواد قال لا أدري وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك جمال ألك بعير قال نعم قال ما ألوانها قالها حمر وفيها سود قال من أين جاءها قال لعله نزعها عرق يعني أحد من آبائها واجدادها كان لونه أسود قال له وكذلك ابنك لعله نزعه عرق هذا الحديث لا شك فيه أن الغلام أو الطفل أو المولود قد ينزع إلى بعض أجداده في اللون بل عن علم الطب اليوم ان الابناء يرثون من الاباء كثير من الصفات الخلقيه والخلقيه بل ان بعضهم يقول الطفل عندما يولد عندما يختلط ماء الاب بويبة المرأة ينقسم فيها الاجزاء قسمين فالطفل يحمل خمسين في المئة من صفات ابيه وخمسين في المئة من صفات امه وربما زاد هذه النسبة في بعض الأمور عندما ترجع إلى أصل واحد قال وقوله لم يكن علقمة مثل ذلك وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوما بعد ان كان اربعين يوما نطفى يصير اربعين يوما علقة قال والعلقة قطعة من الدم اي ان هذه الاصول الحيوان المنوي والبويبة يجري بينهما تفاعل فيتحولان من شيئين الى شيء واحد يكون بمذابة الدم. قال ذم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وعمله وأجله وشقينا وسعيد وهذا هو القدر الذي قدره الله تعالى على العباد يقدر عليهم الأقدار وهم في عالم الزر أو قبل ذلك ثم إذا ما ولد الإنسان حقق له ذلك القبر لأن يكتب رزقه مصادر رزقه ثم أعماله التي يقوم بها ثم حياته التي يعيشها اهو مؤمن ام كافر هذه الامور الاربعه يكتبها الله تعالى على العبد مرات اول مره كتبت يوم ان خلق الله القلم وقال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه فهنا تكتب أسماء الأفراد والأشخاص ثم عند خلقه عندما يأمر الله الملك بأن يخلقه أيضا تكتب هذه الأقصاف الأربعة ولذلك عني الناس بمذل هذه الاحاديث والتي فيها بيان للقدر وهذا الحديث حديث اللوحة المحفوظ لا يتنافى مع حديث امر الملك بالكتابة عند الولادة لانه انما هو تجديد لما كده في اللوحة المحفوظ تجديد لما كتب في ذلك الموضوع ما بيان ان هذا المكتوب على سبيل التفصيل وما كتبه الملك لا يتنافى في كتابته مع ما يكتبه الملكان بعد الفعل فان ما يكتبه الملكان بعد وقوع الفعله من العبد إنما هو بمذابة الرصد وبمذابة التسجيل وعندما يقارن بين ما هو مكتوب وبين ما هو مسجل بعد الفعل نجدهما يتطابقان يتطابقان ولا يختلفان وقد يقول قائل ما دام العملان والمكتوبان متفقا بينهما دون مكتوبان ولم يختلفان هل لمعنى ذلك ان العبد مجبر على الفعل بما هو مكتوب الجواب لا لان العبد لا يدري ما هو مكتوب ولان العبد عندما يمارس حياته ويقوم باعماله يقوم بها بنحو ارادته يقوم بها بمحض إرادته دون أن يجبره عليها أحد ولذلك تكتب فتكون مطابقة لما جاء مكتوبا في اللوح المحفوظ ومكتوبا في هذه الصائفة التي تكتب عند الولادة مما أؤكد على أن الله تعالى مطلع وعالم وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم عبده شيئا لأن ما كتبه باللوح المحفوظ وما كتبه عند ولادته هذا إنما هو تحقيق لما يقع وتوزيع للأعمال لمعرفة الصالح منها وغير الصالح والمقبول منها وغير المقبول بخلاف ما يكتبه الملكان بعد أن يؤدي العبد الشعلة فإن هذا إنما يطابق ما جاء في اللوح المحفوظ لأن الله تعالى على كل شيء قدير ولا يعد هذا من باب الإجبار بل إن ظروف الاختيار معطاة للعبد وحثه على أن يختار الخير او كونه يختار السوء والشر هذا ومحل المطابقة والله اعلم قال ثم يكون مضغه مثل ذلك يعني اربعين يوما والمضغة قطعة لحم. ثم يرسل الله إليه الملكة فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فهذا الحديث يدل على أنه يعني الإنسان يتقلب يدل على أنه يتقلب في مئة وعشرين يوما في ثلاثة أطوار في كل طور أربعين منها يكون في طور ثم فيكون في الأربعين الأولى نطفة ثم في الأربعين الثانية علقة ثم في الأربعين الثالثة مضعة ثم في المائة وعشرين يوما ينفق فيه الملك ينفق الملك فيه الروح ويكتب له هذه الاربع الكلمات وليس المراد بكتابة هذه الاربع الكلمات فقط وانما ما تحتويه هذه الاربع الكلمات من تحديد فترة حياته ومن تحديد رزقه ومن تحديد ما يوصله من بلده ويرده الى اليها قال وقد ذكر الله في القران في مواضع كثيره تقلب الجنين في هذه الاطوار كقوله تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى قال وذكر هذه الاطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغى في مواضع متعددة من القرآن الكريم وفي موادع اخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنين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 فتبارك الله أحسن الخالقين فزاد في هذه الحال حالتين فصارت ست حالات بدلا من أربع قال فهذه سبع تارات ذكرها الله تعالى في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل فرفخ الروح فيه وثالب عباس يقول خلق ابن آدم من سبع وكا وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية يعني النطفة ثم العلقه ثم المضغة ثم العظام ثم كسو العظام لحما ثم إن في طور آخر هذا الطور يتميز به الإنسان عن سائر الحيوانات فهذه سبع مراحل هذه السبع المراحل التي جاءت في هذه السورة يعني كلها مراحل تكوين الجنين قال وروي عن رفاة بن رافع قال جلس الي عمر وعلي والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم في نفر يعني في جماعة من اصحاب رسول الله معنا وسئل عن العزل أي وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العزل والمراد بالعزل هو أن يعاشر الرجل أهله حتى إذا أراد إنزال الماء الدافق أنزله خارج الرحيم هذا النوع من العمل يسمونه بالعزل وكان العرب في الجاهلية يقولون ان العزل هو الموؤودة الصغرى هو الواد الخفي وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم الا لا تفعلوا ان الله تعالى اذا قدر خلق نفس خلقها وانعزل العازلون لأن هذا الأمر يتوقف على مشيئة الله جل وعلا ولذلك لم يأمرهم ولم ينههم ومن هنا جاء حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال ثم سئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال هل يخلق, هل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة يعني سبع الحالات وبرواية عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهم قال فهل تموت نفس حتى تمر على هذه او على هذا الخلق يعني التارات السبعة قال ورؤوا عن رفاعة بن رافعين رضي الله عنه قال جلس الي عمر يعني ابن الخطاب وعلي يعني ابن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد يعني ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما في نثر وانما خص هؤلاء لانهم افضل او من افضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث انهم من العشر المبشرين بالجنه قال في نظر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزله فقال لا باس فيه والقائل هنا لا بأس فيه والله انه رفاعة فقال لا بأس فيه رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يزعمون انها الموؤودة الصغرى فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع فالت تكون سلالة من قين، ثم تكون النطفة ثم تكون علقا ثم تكون مضغه ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا اخر فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعلي صدقته اطال الله بقاك او حديثه قال رواه رواه الدارقطني. في كتابه المؤتلف والمختلف يعني ليس قال وقد ولد وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة هذه احكام بدأ يستنبطها رحمه الله من مسألة هذه مراحل التكوين يعني لو ان مرأة توفي عنها زوجها وببطنها جنين في بداية مراحل تكوينه او وقع لها مرض فنصحها الاطباء بان سبب المرض هو وجود هذا الجنين في بطنها ما حكمه بقاء الجنين في رحم المرأة هنا يورد لنا الامام ابن رجب رحمه الله على ان المرأة اذا كان الحمل فيها لم يصل الاربعين الاولى يعني لا يزال في محاة النطفة فوباح لها ان تلقي النطفة بدواء مباح اما اذا تعدى الاربعين وشرع في أربعين ثانية يعني ثمانين يوم هل له ان لها أن تلقي النطفة أو لا هذا محل خلاف بين أهل العلم وبعضهم رخص فيه إلى ثلاثه أشهر يعني 140 يوما وبعضهم الله يرون انه ما دام قد جرى تغير في الخلق فلا يجوز للمراه ان تلقي ما في بطنها السلام ورحمة الله قال وقد رخص طائفه من الفقهاء للمراه في اسقاط ما في بطنها ما لم ينفق فيه الروح وجعلوه كالعزل قال وهو قول ضعيف لأن الجنيل ولد انعقده وربما تصوره وفي العزل لم يوجد يعني الجنين لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع عقاده أي فالقياس فيه ما مختلف وقد لا يمتنون عقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال لا عليكم ألا تعزلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها وقصر قال وقد صرح أصحابنا ويريد بأصحابه يعني الحنابلة بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه لأنه ولد عقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا ما دام الله لم يشاهد ذلك. قال وقال ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر العظام يعني الطور الخامس وأنه يكون عظما أربعين يوما قال فخرج الإمام أحمد من روايه علي بن زيد لكن يراد به علي بن زيد بن جدعان وقد ضاعف العلماء روايته قال سمعت أبا عبيدة يحدث والمراد بأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعد العلماء هذه علا ثانية في الخبر لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه قال سمعت علي بن زيد يقول سمعت أبا عبيدة يحدث قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرأم أربعين يوما على حالها لا تغير أو لا تغير فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضاة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله أن يسوي خلقه داد إليها ملكا وذكر بقية الحديث يعني أشار هنا إلى أن في اطوار الجنين انه يتحول من اللحم ومن المضغط الى العظام كما جاء في القرآن لكن هذا الحديث فيه علتان علي بن زيد بن جدعان مضاعف وفيه علة الانقطاع بين ابي عبيدة وبين ابيه يعني الله المسعود فان ابا عبيدة لم يدرك اباه او لم يسمع منه قال ويروى من حديث عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ان النطفة اذا استقرت في الرحم تكون اربعين ليلة يعني نطفة ثم تكون علقة اربعين ليلة ثم تكون عظاما اربعين ليلة يعني بدلا من المضغى ثم يكسو الله العظام لحما قال وروا الامام ور... ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسو اللحم إلا بعد مئة وستين يعني بعد مئة وستين ليلة بعد مئة وستين يوما قال وهذا غلط حقيقة هذه الرواية هي لم تذكر مرحلة المضغة ولذلك لا تتعدى 120، فهذا غلط بلا ريب فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره قال علي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به وقد ورد في حديث عذيفة في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول الأربعين الثانية قال ففي صقيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلا بعد الله إليها ملك فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب اخر يا رب اذكر ام انثى ثم قال يا رب يعني اي ربي هل هو ذكر او انثى فيقضي ربك ما شاء يعني يقول ذكر او يقول انثى ويكتب الملك ثم يقول يا رب أو يا ربي أجله يعني ما مقداره أي فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمره ولا ينقص وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثالثة أو في الأربعين الثانية لحما وعظاما يقول سؤال هنا يقول إن لي أربع زوجات وأخاف أحد وأخاف أحداهن أو وأصاب أحداهن مرض الجنون فما علي أن أفعله كلام هذا من واضح فما علي أن, أفعل أن افعله معها أفيدوني جزاكم الله خيرا نقول الجواب عالجها حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى هذا الذي نقول لك ما دام اصيبت احداهن بمرض سواء كان جنونا او غير جنون هذا محل خلاف بين اهل العلم والذي عليه جمهور اهل العلم ان الصلاة في مكة في حرم مكة في جميع اطرافها من المزدلفة الى الحديبية الى التنعيم الى اطراف الحرم من ناحية الجنوب من صلى في أي مكان منها الصلاة بمئة ألف لأن مكة تسمى بالمسجد الحرام وكثير من الآيات في القرآن سمت مكة المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني من مكة وليس المراد به من مسجد الكعبة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في صلح الحديبية كان ينزل خارج مكة خارج الحرم واذا ارادوا الصلاة دخلوا في الحرم وصلوا تطلعا لهذا الاجر والمسألة محل خلاف وهذا الذي ذاب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله وجمهور أهل العلم وذاب جماعة من أهل العلم إلى أن المضاعفة إنما تكون في مسجد الكعبة فقط كما هو الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واستدلوا على ذلك بأن جاء في بعض الروايات ومسجد الكعبة يعني صلاه في مسجد هذا بألف صلاة والصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف لكن الروايات التي جاء فيها والصلاة في المسجد الحرام أكثر وأشهر وأظهر والله أعلم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وللعلماء في هذا يعني كتب مؤلفة ومناظرات يرجع اليها والذي يظهر لي والله اعلم ان المراد ب المسجد الحرام يعني مكه فمساجدها وبيوتها وحرمها تضاعف فيه الصلاه قال قال وقد تعول بعض بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علاقة إلى أجزاء فيجعل بعضها للجلد وبعضها لللحم وبعضها للعظام فيقدر ذلك كله قبل وجوده قال وهذا خلاف الظاهر ظاهر الحديث بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض يعني هذه المسائل اليوم كما قلنا أصبحت خاضعة للتجريب وأصبح اليوم القول فيها لعلماء الطب الذين يتتبعون مراحل نمو الجنين في بطن أمه من خلال ما يشاهدونه من خلال إخضاع هذا الجنين للملاحظات التجريبية والله أعلم قال وحديث مالك بن الحوير المتقدم يدل على أن التصوير يكون النطفة أيضا في اليوم السابع وقد قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه قال وفسر طائفة من السلفي أمشاجا نطفة بالعروق التي فيها قال ابن مسعود امشاجها عروقها. قال وقد ذكر علماء اهل الطب ما يوافق ذلك وقالوا ان المني اذا وقع في الرحم حصل له حصل له زبدية ورغوة ستة ايام او سبعة وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم ثم بعد ذلك تستمد, تستمد, تستمد منه وابتداء, الخطوة وابتداء الخطوط والنقط بعد هذه بثلاثة أيام وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم الى الجميع فيصير علاقة ثم تتميز الاعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسه بعض وتمتد رطوبة النخاع ثم بعد تسعة ايام ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الاصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض هذا ما نقله عن بعض الأطباء في زمنه رحمه الله لكن اليوم نجد الأطباء الذين كتبوا في مسألة التكوين كتبوا أشياء فيها تفصيل لكنها كلها تتفق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هذا من الاعجاز وقد رأينا بعض من هداه الله الى الاسلام من الاطباء غير المسلمين انه لما تتبع مراحل تكوين الجنين وقارن هذه المراحل مع ما جاء في الكتب المقدسة مع ما جاء في التوراة ومع ما جاء في الإنجيل ومع ما جاء في القرآن وجد أنها مطابقة لما جاء في القرآن فكان ذلك سبب إسلامه جزاه الله خيرا قال وأقل مدة يتصور الذكر فيها ثلاثون يوما والزمان المعتدل في تصور الجنين خمسة وثلاثون يوما وقد يتصور في خمسة وأربعين يوما قالوا ولم يوجد في, الاس في الأسقاط يعني من خلال التجربة كل الأطفال الذين أسقطتهم أمهاتهم يعني السق تتبع الأسقاط قال فلم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل ثلاثين يوما أي ولم يوجد في الأسقاط أنثى تمت قبل أربعين يوما فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة ابن اسيد في التخليق في الاربعين الثانية ومصيره لحما فيها ايبا قال وقد حمل بعضهم حذيفه بن مسعود رضي الله تعالى عنه على ان الجنين يغلب عليه في الاربعين الاولى وصف المني وفي الاربعين الثانية وصف العلقة وفي الاربعين الثانية وصف المضغة وإذا وان كانت خلقته فقد تم تمت وتم تصويره وليس في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر وقت تصوير الجنين قال وقد روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة أيضا فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النطفة إذا استقرت في الرحمي جاءها ملك فأخذها بكفي فقال أي رب مخلقة أم غير مخلقة فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة يعني تتحول إلى دم وتنزل وقذفتها الرحم وان قيل مخلقا قال اي ربي اذكر ام انثى شقي ام سعيد ما الاجل وما الاثر وباي ارض تموت قال فيقال للنطفه من ربك فتقول الله فيقال من رازقك فتقول الله فيقال اذهب الى الكتاب فانك ستجد فيه قصه هذه النطفه قال فتخلقوا فتعيشوا في أجلها وتأكلوا رزقها وتطأوا في أذرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك يعني المكان المقدر لها ثم تلا الشعبي هذه الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم, خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه الاوعاء الموجوده في سوره الحج قال اذا بلغت مضغه ونكست في الخلق الرابع فكانت نسمه يعني كان فيها فإن كانت غير مخلقة وإن كانت مخلقة نكزت نسمة قال خرجه ابن أبي حاتم لكن هذه الأخبار كما نرى إنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي أقوال وكثير منها يعني لم يثبت قال وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا تصوير قبل ثمانين يوما فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء قال إذا وقعت المطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم تكون مضغة أربعين يوما فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكا يصورها فياتي الملك بتراب بين اصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنها به ثم يصورها كما يؤمر فيقول أذكر أو أنثى أشقي أو سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه فيقول الله تبارك وتعالى يعني ذلك ويكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب قال هذا الخبر أخرجه ابن جرير قبري في تفسيره لكن علق المصني المحقق لأن هذا الخبر فيه ضعف ولكن السدي مختلف في أمره وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة لتفسير الواحد أو لتفسير الواحد كما كان هو وغيره ينكرون على الواقع جمعه الأسانيد المتعددة قال وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع وقالوا أقل ما يتبين خلق الولد أحد وثمانون يوما لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة قال وقال أصحابنا يعني الحنابلة وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في واحد وثمانين يوما